أ م المؤمنين ا ل ص د ي ق ة بنت الصديق كان أ ه ل السير إ ذ ا ترجموا لها وكان بعض التابعين إ ذ ا حدث عنها كمسروق بن أ ج د ع الهمداني يقولون حدثتني ا ل ص د ي ق ة بنت الصديق ح ب ي ب ة الحبيب ا ل م ب ر ا ة من فوق سبع سماوات ثم يرون حديثها وظهرت مناقبها ج ل ي ا وقد قصرنا وفضائلها و ا ض ح ة و ق د ع ج ز ن ا و ا ل ف ص ا ح ة و ا ل ب ل ا غ ة لا توفي ع ا ئ ش ة رضي الله عنها ولا غيرها من أ م ه ا ت المؤمنين والصحابه الكرام فضلهم ف إ ن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات عن ا م ر أ ة من نسائه إ ل ا وكانت له في ا ل ج ن ة ز و ج ة وما في ذلك شك ع ا ئ ش ة رضي الله عنها كانت من النساء العابدات وكانت ا م ر أ ة ع ا ب د ة و ق و ا م ة و ص و ا م ة و م ن ف ق ة ومن الذي ورد في فضلها رضي الله تعالى عنها ما رواه ا ل إ م ا م مالك رحمه الله في الموطع قال كانت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها ص ا ئ م ة وكثيرا ما تصوم فجاءها سائل ي س أ ل ه ا فقالت لجاريتها في البيت اعطه شيء إ ن كان في البيت شيء فقالت ليس عندنا شيء إ ل ا رغيفتك التي أ ع د د ت ه ا لفطرك فقالت ع ا ئ ش ة ناوليه ا ل ر غ ي ف ة قالت ولكنها ر غ ي ف ة فطرك قالت لها ع ا ئ ش ة ر غ ي ف ة فطري أ و فطرك قالت فطرك أ ن ت قالت ناوليه ا ل ر غ ي ف ة فالجاري على مضض ناولت المسكين ا ل ر غ ي ف ة ومضى وهي ص ا ئ م ة وليس في بيتها شيء تفطر عليه وقبيل العصر أ ه د ى إ ل ي ه ا جيرانها شاه م ك ف ن ة أ و شاه ت م ك ف ن ة و هي نوع من أ ن و ا ع الشياه كانت تذبح و تسلخ و تكفن بالعجين ت و ط ع بالعجين و العجين أ ب ي ض و ك أ ن ه ا م ك ف ن ة يعني ا ل شكل يظهر ك أ ن ه ا م ك ف ن ة و توضع في النار في الفرن و تعطى هكذا فجاء قبيل المغرب و هم لا يعرفون أ ن ه ا ص ا ئ م ة و اعتذروا إ ل ي ه ا أ ن ه م أ ر ا د و ه ا لغذائها للغدا ء و لكن الامر ت أ خ ر فتعشي بها وضعت ا ل ش ا ة ا ل م ك ف ن ة و أ ذ ن أ ذ ا ن المغرب ف ن ا د ت ع ا ئ ش ة على جاريتها وقالت تعالي وكلي هذه خير لك من رغيفتك والحديث في الموطأ وارسل ل الموطأ ح د ي في ث و أ إ ل ي ه ا عبد الله بن الزبير و هو ابن أ خ ي ه ا مالا كثيرا في قلال في غلل رسل لا مال في قلل و ك ا ن ا ل ص ا ئ م ة فقسمت المال حتى لما جاء المغرب لم تجد شيء تفطر به فعاتبتها جاريتها قالت لها يا أ م لماذا لم تخرجي درهما واحدا لفطرك قالت لا ت ع ن ف علي أ م ا و إ ن ك لو ذكرتني لفعلت لا تكلمني أ ن ا منسيت وقال أ ه ل السير قسمت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها في يوم واحد سبعين أ ل ف درهم قسمت عنها وان طرف خمارها مرقع وارسل إ ل ي ه ا م ع ا و ي ة بن ابي سفيان رضي الله عنه من الشام قلاده باعتها بمائه الف درهم وقسمتها على امهات المؤمنين قال عبد الله بن الزبير بن العوام لم ار اكثر جودا من عائشه واسماء عائشه دي خالته و أ س م ا ء امه قال وجودهم مختلف مختلفين اما اسماء فلا تجمعوا شيئا لغد أ ي ح ا ج ة عن الفكه و أ م ا ع ا ئ ش ة ف إ ن ه ا تجمع ثم تقسم وسبحان الذي أ ع ط ا ه م أ خ ت ي ن ولد اولادهم ا ينفقوا أ م أسماء فلا ر اللي قال ن ق اما اسماء فلا تدخر في ق ص ة غ ر ي ب ة جدا وقعت في الزمن أ ن ا لا أ ح ك ي عليكم في واحد سوداني نحن بنعرفه رجل فاضل وطيب وزوج مدين أ ز و د ه م خ ت ل ف في ا ل س ع و د ي ة قال هو شغال في محله ب س ت ة أ ل ف ريال شهره بيكب س ت ة أ ل ف ريال ومعاه هندي شغال ب أ ل ف ريال قال بعد كم س ن ة الهندي قال يا أ خ ي أ م ش ي معانا بلدنا وكذا مشى لقى الهندي ده عندهم في فتح مسجد الهندي عنده شنو افتتاح مسجد قال مسجد كبير الهندي إنت وأنا. قال الهندي إ ن ت البني جامع د م ه قالو بنيتو أ ن ا ا ل س و د ا ن إ ذا قال أ ن ا قطعت تشكلو ز د ه نكون ي ت ع ر ف على ناس على حسب شغله في ا ل س ع و د ي ة على ن ا سراج حي الناس المحسنين كويس ا ي ك و ن ي ت ع ر ف ع ل ي ه م وقام كلم واحد قام بدنا الجامع قال انت يا ت ش ر ك بنتو ليك دمنا المحسنين قال له ب ن ت براي الهندي ب ن ت الجامع براو قال بل الف ريال قال اسمع أ ن ا أ ص ل ن ع ا ق ت ر ف ت عشان ابني جامع م ن يومو لاجاك زول ب ي ق ر ب اشارب بجامع قال لا أ ن ا اقترب اشارب بجامع الالفين دين الف الجامع و الف باكو منه برسل لابوي الف الجامع لمن تمت قروش الجامع قال لا انت عزاتو الجامع تمت البوذينيس عوديش ل ق ا و ه امشي تبرك زول بالفين ريال بنى جامع مره مشيت محلى صليت مع ناس في الجامع و طلعت بر الجامع قال حق نزول بر الجامع قال لا شيخنا اشوف زول المحسنين يا أ خ ي الفرش بسع الجامع انتهى قال لي يا اخي شوف لين المحسنين يفرشون الجامع قلت ل ه إ ن ت من المسيئين زي عزال قال ل يا مولانا النبى سنو قلت لها ي يا شيخنا ياخي المحسنين د ا داري ا ل ج ن ة قال لي يا ممكن تمشي ا ل نر قلت له والله كخاتاته الرحمن في قلبك تفرش ع ش ر جوامع خلي ج ا م ع د ن خلي الجامع أ ن ت في صليده والله كان الله تطرح في ا ب ر ك ة والله تفرش ع ش ر جوامع ده طبعا أ ص ر ك م السلاله عائشه د ق ت على الشك ما بكون من س ل ا ل ة عائشه ة رضي ا ل ل عنها د ل ومن ا س ل ا ل ة ع اسماء ئ ش ة ومن ل ل ا ة أ س كان عمل ح ا ج ة وبالتالي ع ا ئ ش ة رضي الله عنها ا م ر أ ة منفقه انفاق شديد دخل عليها ع ر و ة بن الزبير ابن اختها قال دخلت على ع ا ئ ش ة تصلي الضحى قال وتقف عند قوله تعالى فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم والدموع تنحدر على خمارها الدموع دي قال فقمت حتى مللت ا ل ق ي ا م ة وهي لم تبرح ا ل آ ي ة الايه لم ا س ت ر د فيها قال فذهبت إ ل ى السوق وقضيت حوائجي فجئتها فوجدتها في قيامها الذي تركتها عليه ع ا ئ ش ة ا م ر أ ة م ؤ م ن ة و ا م ر أ ة ت ق ي ة مرب ى تخاف ربنا يعني م ج د وهذه المناقب كلها شوف أ ب و موسى ا ل أ ش ع ر ي قال والحديث ا ل ص ح ي ح ي ن قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إ ل ا مريم ب ن ة امران و آ س ي ا بنت م ز ا ح ب و خ د ي ج ة بنت خويلد وفضل ع ا ئ ش ة على النساء كفضل ا ل س ر ي د على سائر الطعام عائشه حاجب براها أ م براها كانت حبيبته صلى الله عليه وسلم واحتكت به كثيرا ولذلك روت العلم ا ل غ ز ي ر ة وحكت المواقف ا ل ق و ي ة رضي الله تعالى عنها حتى من ا ل أ ش ي ا ء الطرايف والحديث في البخاري وفي ا ل ن س ا ء أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام دخل على ع ا ئ ش ة فقالت له اجلس قلت له قنب عند موضوع قالت طيب شنو قالت له جلس أ ح د عشر ا م ر أ ة فتعاقدن ا وتعاهدن ان لا يكتمن من أ خ ب ا ر أ ز و ا ج ه ن شيئا قال في حداشه مرق عدو وقالوا تعالوا ا ل ل ي ل ة نحن نكت نشنو نجيها الرجال ديل سلخ الرجال أ ي و ا ح د ة قالت تقول الجه ا ل أ و ل ى قالت زوجي لحم جمل غث لحم ج ل ا ب ي ط ما فوق ف ا ي د ة فوق جبل لحم جلابيط في جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فيرتقى يعني لو لحم ة فيها ف ا ل د زوج بتعب لكن لحم ة ك ع ب ة وفي محله ز ا ت داير لا تعب السؤال بيخليها بس أنت أن ن عارف س ولكن ا يجب ا ان ن ت ج م ث عنه ونحن ل ت ق ا ل ح د ث عنه ت ق ا ونحن و نتحدث ا ن ه ونحن ل ن ب ت ح و ا عنه لا بقولوا ونحن ل ا و نتحدث عنه و ل ح ن نتحدث ع ن قال ونحن نتحدث عنه ونحن نتحدث لما يتموا ي ب عنه ونحن نتحدث عنه ونحن ل ش نتحدث عنه ونحن ا نتحدث عنه طويل و أ ه ب ل ا ل م ر ن لمن تقبل على الراجل والله يوم ت ا خ د ن ي ص ف ح ة زوجي ع ش ن ك إ ن أ غ ت ق و ط ل ق و إ ن أ س ك د و ع ل ق المهم النسوان ديل قبلوا على الرجال في و ا ح د ة شكر زوجي المس مس ا ل أ ر ن ب والريح ا ريح الزرنب الزرنب د أ نوع من أ ن و ا ع العطور أ و نوع من أ ن و ا ع الرياحين ا ل ر ي ح ة بتحته أ ن ا ك و ي س ة لحد ما الحدا ش ر ا و ي ة قالت قالت زوجي أ ب و زرع والحديث ع ر ض بحديث ي أ ب ي زرع اتكلمت عن زوجها أ ن ا س ا من ح ل ي أ ذ ن ي ق ا ل ت أ ض ا ن ا دمرت ي ا ل ة لما بوبر ما ق ا ل ت ر ش ي ن أ ض ا ن ا مكتبت ن دحابه ج ا ب و ا ل ا ف ي أ اضانا أ ن ا س ا من ح ل ي أ ذ ن ي الميم شكرت و وشكرت وشكرت وشكرت. تبث شكرت أ م شكرت ش ف و شكرت اجاري ل ا ل خدمت ا معه م ج ا ر ي ة أ ب ي ز ر ع وما ج ا ر ي ة أ ب ي ز ر ع لا ت ب ث ح د ي ه ا ل ا ت ف ا ولا ت ن ف ث م ي ر ت ن ا ل ا ت ف ا ق ا ل ت الميم جياتو ه ك ل ه م ب ع د شكرت ر ا ج ل ة و ط ل ب ه ا ب و زرع وزو ا ل جوح ا د ة ت ا ن ي ة وقالت دري ز و ج ة واحد ت ا ن ي فنكحت بعده رجلا س ر ي ا يركب خ ط ي ة المهم شكرت الراجل التاني لكن قالت لو جمعت كل الذي عنده ما ساوى أ ص غ ر آ ن ي ة أ ب ي زرع انا استغربت جدا عائشه حكت الحداشر د ل ي و ر س و ل قاعد يسمع لها ساكت والله نحن ما عندنا ط ا ق ة ق د ر د ي والله ا ل م ر ة تفتحها وشفتقول لا ق ف ل خشميك ده ما تكرهينا انا براي تعبان والسوق واقف ما تزهجينا والله العظيم سمي خشمك ده ياخي حداشر م ر ة كلام أ ن ا بشوف ما فيه ف ا ي د ة بعد ما استمع ن ب ي صلى الله ل ي ه وسلم م ك ل ه قال لها لقد كنت لك ك أ ب ي زرع ل أ م زرع غير أ ن ي لم أ ط ل ق ك قال لها أنا بس شفت أ ب و زرع ل أ م زرع فقالت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها بل أ ن ت خير لي من أ ب ي زرع ل أ م زرع ف ع ا ئ ش ة كانت ق ر ي ب ة جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أ ع ظ م ي الابتلاءات التي مرت بها ع ا ئ ش ة أ م المؤمنين هي قصه ة الإفك ا ل م ش و وقصة ر ة ا ل إ ف ك والله يا إ خ و ا ن ن ا عائشه ة رضي ا ل ل عنها ذ ك ي ة ذكاء ع ا ل م ة والله المرد ع ا ل م ة عالم ة علم جد ع ا ئ ش ة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ر ا د أ ن يخرج إ ل ى غزواته أ ق ر ع بين نسائه فخرج سهمي فخرجت معه وكانت ا ل غ ز و ة في ا ل س ن ة ا ل خ ا م س ة من ا ل ه ج ر ة النبويه ة و ي المرسي وكان عمرها في ا ل ث ا ن ي ة عشر من عمرها إ ن ا ش ر س ن ة ع م ر ه ا إ ن ا ش ر س ن ة قالت و أ ن ا ص غ ي ر ة و ج ا ر ي ة ولم أ ق ر أ ا ل ق ر آ ن بعد ا ل ق ر آ ن ذ ا ز م ا ي ر ا كويس من س ي ا د واب ص غ ي ر قالت ولما ابنا ودنونا من ا ل م د ي ن ة أ ن ز ل النبي صلى الله عليه وسلم رحاله فنزل الجيش قالت فخرجت أ خ ض ي حاجتي فابتعدت عن الجيش بقي بعيد قالت ثم أ م ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الجيش أ ن يتحرك وبعدين شوف عائشه رضي الله عنها ربنا أ ج ر ى على يدها كثير من ا ل ب ر ك ة ل ل أ م ة هي تحكي ق ص ة التيمم و ذ ي كانت في غ ز و ة ا ل أ ب و ا ء قبلها ب ر ض و يعني قبلها بسنتين كويس او بعدها ب ش و ي ة على اختلاف بين أ ه ل ي السير أن في أنه في الأبواء خرجت عائشة وأيضا ذهب عقد لها في عائشة خرجت عقد فجعلت تبحث عن عقدها ونبي صلى الله عليه و سلم يبحث معها و أ ر ا د أ ن يرتحل لانه قدر في م س ا ف ة معينه ان يصل الماء ف ت أ خ ر الجيش وفقد الماء و نام النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام على ف خ د ه ا و العقد لسه متلقه و الرسول ر ا ج ل على فخذها فجاء ابو بكر الصديق يعتب على ع ا ئ ش ة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رقد ووضع ر أ س ه على فخذ ع ا ئ ش ة ونائم فجاء ابو بكر ينخصها في خ ا ص ر ت ه ا قالت ولقد آ ل م ن ي ولكن منعني من التحرك نوم النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي لو أ ن ي تحركت ل أ ي ق ظ ت ه قال حتى أ د ن الفجر فنزلت آ ي ة التيمم التيمم نزل ان ما في موايه يتيمم يا اول م ر ة يتيمموا تيمموا وطلع الفجر فوجدوا ا ل ع ق د ة تحت ا ل ن ا ق ة وجدوا ا ل ع ق د ة تحت ا ل ن ا ق ة وبعدها في ناس بيدعوا انهم بيجيبوا ا ل ر ا ئ ح ة كل دجل م ش ا و ذ ا ياخر صلى ما العقد راح و ا ل ص ح ا ب ة يفتشوا ا ل ش ل ه تحت ا ل ن ا ق ة ما عرفوا إ ل ا الشمس طلعت حتى شافوا الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وجميع ا ل أ و ل ي ا ء من ا ل ص ح ا ب ة المجاهدين ف أ ص ل ا كانت بتخرج ح ا ئ ش ة رضي الله عنها مع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام خليت قضاي حاجتها فلما تحرك الجيش رفعوا الهودج قالت ولم تكن النساء قد تقلن باللحم و إ ن م ا كان طعامهن العلقه داخلوا ح ا ج ة ب س ي ط ة ب س ي ط ة فالجيش وهي ص غ ي ر ة رفعوا الهودج ما تظن و ان إ هي ه فيها ولا ما فيها شالوخه الهودج والهودج تحرك بدون ع ا ئ ش ة قالت فلما جئت إ ل ى موضعي قال انتظرت و أ ن ا أ ج ز م ب أ ن ه م سيرجعون إ ل ي لذلك قالت جلست م ن ز ل الذي تركوني فيه قالت فغلبني النوم فلم أ س ت ي ق ظ إ ل ا على استرجاع سفوان ذا حديث ع ا ئ ش ة ا بن المعطل السلمي ثم الذكواني قالت وكان يعرفني قبل نزول آ ي ة الحجاب فلما ر أ ي ت ه خمرت وجهي بجلبابي قالت فاسترجع وقال إ ن ا لله و إ ن ا إ ل ي ه راجعون و أ ن ا خ بعيره قالت حتى وصلنا ا ل م د ي ن ة أ و أ د ر ك ن ا الجيش وكان قد ت أ خ ر عنهم لم أ س م ع منه ك ل م ة قالت فلما دخلنا قال المنافقون إ ن م ا نال منها ورموها بالزنا وفي تقديري أ ن ه م لم يقصدوا ع ا ئ ش ة إ ن م ا قصدوا ش خ ص ي ة رسول الله صلى الله عليه وسلم و ش خ ص ي ة أ ب ي بكر ا ل ق ص ة دي و ا ض ح ة جدا ما كان المقصود ع ا ئ ش ة عمرها اثنا عشر س ن ة ما قصد ناس طن ولكن أ ه ل النفاق أ ر ا د و ا أ ن يضربوا ا ل د ع و ة في م ق ت ل فاختاروا ش خ ص ي ة م م ي ز ة أ ب و ه ا أو بكر ا ل ص د ي قالت و و ز ج ه محمد ع ي دي فيها ه الصلاة والسلام قالوا دي كان طعننا نحن بينوا بينك المنافقين ما عائشه ر ف ن و ده ك ذ رضي الله عنها وبقيت شهرا وقد ب ي ت شهرا و ق مرضت مرضا شديدا وانا لا أ ع ر ف ش ي ء قالت غير أ ن ه رابني من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أ ج د ه منه حين أ ش ت ك ي قالت بس مستغلبه صلى الله عليه وسلم قال شهر يدخل يسلم فقط ولا يتكلم ولا ي س أ ل عن حاله ويقول كيف تيكم ا ل م ل ة كيف بس كانت مستخربه قالت ولم أ ذ ه ب إ ل ى ا ل ش ر أ ص ما خ ت ت في راسه إ ن ه في موضوع زيد لكن هي م س ت خ ر ب ة كانت أ ن ا عيانه ما كان ب يعمل كده زمان بيجي يقنب جنبها يقول يبتي أجي جاء خرجت لقضاء حاجتي حاجتنا قالت لقضاء أنا وكنا نقضي المناصع وكده لا مالك ما سألة حتى أص شهر في ولم نتخذ الكلف بعد ما مراحيل ما في ما في كده قالت ف خ ر ت ومعي أ م مصطح وهي بنت أ ب ي رهم ا بن عبد مناف دهية لكن أ م ه ا بنت صخر بن عامر و أ ب و بكر أ م ه سلمه بنت صخر بن عامر فهي بنت خالته ل أ ي ب ك ر الصديق قالت وبعد أ ن قضينا حاجتنا وفي طريق رجوعنا عثرت فلعنت مصطحا ولدا قالت تعسه م ص ط ح قالت لها أ ت س ب ي ن رجلا من أ ه ل بدر ومسطح بن اثاسه شهد بدرا لكن ح ك م ة الله ما نتكلم في م ص ط ح نحن ما قدروا هو مبرء ما في كلام قالت أ و ل ا هانتاه ه قالت يعني بنتا أ ل م ت س م ع ما قال قالت لم أ س م ع فقالت لها ما قال قالت ع ا ئ ش ة فلم يرق دمعي بس الدموع دجرت. والله يا كانت م ع ا ن ا ن ف س ي ة ش د ي د ة خلاص. قالت الدموع ذهبت تجف أ ص ل ا قالت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم كعادته وقال كيف تيكم فقيل بخير ثم, خ... ثم استاذنته في أ ن أ ز و ر أ ه ل ي فاذن ا لها فذهبت إ ل ى أ م ه ا و أ ب ي ه ا و س أ ل ت ه م عما يقول الناس قالت الناس يقولوا أنت شنوه. شنوه. حاصل ف أ خ ب ر و ه ا قالوا كذا وكذا ا وكذا ا قالت لها أ م ه ا تهون عليها أ ي بنتاه ما من ا م ر أ ة وضيعه عند زوجها وزوجها مثل زوجك إ ل ا نال الناس منها قالت بكيت ولم يقف دمعي ورجعت إ ل ى البيت قالت و أ ن ا أ ب ك ي حتى ظننت أ ن البكاء فالق كبدي ي أ ص م ا وقفت الدموع ت ا ن ي مما س م ع ت الخبر د م و ع د ما وقفت ن ه ا ي بس دموعه ج ا ر ي ة والله يا اخوان الكلام ده حار خلص حارما ل تكون الوحده ش ر ي ف ة بالذات ب يكون حار عليها وصغيره في سنه اثنا عشر س ن ة و بعدين ا ل أ م ر وقد لبس قالت ع ا ئ ش ة وقد تلبس الوحي على النبي صلى الله عليه و سلم ي ت أ خ ر ناجح الموضوع شهر و صلى الله ع ل ي ق و ل ا ل ل ي ل ة ب ا ك ر ا ل ل ي ل ة ب ا ك ر ما في أ ي خبرجه قالت فوقف النبي صلى الله عليه و سلم على المنبر و قال من يعذرني في رجل بلغني أ ذ ا ه في أ ه ل ي ولم أ ر منهم إ ل ا خير قال فقام سعد ا بن معاذ وقال إن ك ان من إخواننا إن كان من الخزرج خزرجي ضربنا عنقه و إ ن كان من إ خ و ا ن ن ا من ا ل أ و س ي نرى فيه فقام سعد بن ع ب ا د ة الحديث كله ع ا ئ ش ة قالت وكان من قبل أ و كان رجلا صالحا ر رجل ج صالح لكنه صالح ل أ خ ذ ت ه ا ل ح م ي ة فقال لا تقدر عليه فقام أ س ي د بن حضير من الخزرج وقال لسعد بن ع ب ا د ة إ ن م ا أ ن ت منافق تجادل عن المنافقين وذلك ل أ ن عبد الله بن أ ب ي بن سلول الذي تولى ا ل ك ب ر ة كان أ و س ي ا فقام سعد بن ع ب ا د ة مع صلاحه يدافع عنه ف ت ن ة ك ب ي ر ة فضج الناس ف أ ش ا ر إ ل ي ه م ان اسكتوا ثم نزل من على المنبر والله أنا بتخيل الوقت أخواننا شهر. شهر. شوف القائد لما يطعنوا ويسمع والله أخواننا الموضوع أنا داك المدينة يا قائد القائد لما الخبر قائد يا أتخيل شهر شهر هذا ح ا و ب ط ر ي ق ة م ع ا د يكون ة حارب هناك اشياء ا تاخر ل ل ل م س ل م ع ا ش أ ي ا معينه ص ب ة و و ا ل ت أ خ ر للمجتمع ح ك م ة داري ا رب ت ر ب ي ة م ع ي ن ة ت أ خ ر استشار ل ل م س ل م ب ر ي ر ة و ه ي م و ل ا ت ه ف ق ا ل ت و ا ل ل ه ل ا أ ع ل م عنها إلا خ ي ر م غ ي ر أ ن ه ا ص غ ي ر ة ت ع ج ن ا ل ع ج ي ن ة ف ت ن ا م ع ن ه ف ت أ ك ل ه ا ل د ا ج ن ي ع ن ي ا ل غ ن م ا ت ة ا ل د ا ج ن م ع ن ا الغنماية واستشار ا س ا م ة فقال خيرا واستشار عليا في الصحين فقال ما طعم في ع ا ئ ش ة قال ا ل أ م ر واسع و إ ن الله لم يضيق عليك النساء وغيرها كثير ما اضيق على ر ف س ك و س أ ل زينب وحفظت ع ا ئ ش ة لزينب بنت جحش قالت وهي التي كانت تساميني يعني هي ا ل و ح ي د ة ا ل ل ي بتكون قدرها أ و رسولا بحبها برضو يعني ب ت ن ا ف س ه وعصمها ا دينها فقالت أ ح م ي سمعي و أ ح م ي بصري لاسمعت كعب عنا ولا شفت منا كعب إ ن م ا هي زوجك ما, تك... ما تتخذ أ ي موقف والله دي ضرتها قالت و أ م ا حمله ن ي أخوت م ن أخوت زينب فقد وقعت وهلكت فيمن هلك هلكت مع الناس عارف ليه قالت تدافع عن أ خ ت ه ا قالت ع ا ئ ش ة فجاءني بعد أ ي ا م يزورني أ ب ي و أ م ي وجلسوا عندي في حجرتها ا ل ح ج ر ا ل و ا ح د ة دي المدفون في ه ار س و الله فيها مدفون أو بكر م ف و عمر ا ل ح ج ر ا ل و ا ح د ة دي ر ا ق د ة كويس والدموع د ا ر ي ة قالت فجلس أ ب ي و جلست أ م ي يهون علي فدخل رسول الله صلى الله عليه و سلم فجلس منذ شهر لم يجلس شهر ما بعد أ و ل م ر ة ق ع د قال يا ع ا ئ ش ة إ ن ه بلغني عنك الذي سمعت و إ ن كنت قد أ ل م م ت بذنب ف إ ن الله غفور يغفر لك توبي الى الله و إ ن لم تفعلي ذلك ف إ ن الله مبرئك قالت ع ا ئ ش ة لما سمعت هذا قلص الدمع من عيني فلم تنزل قطره سمعت كلام الدموع دوقفت طب و ي س وقفت جفت عديل فقالت ل أ ب ي ه ا رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم رد عليه فسكت قالت ل أ م ه ا ردي عليه فسكتت قامت وجلست اثناشر س ن ة ا ل ل ه أ ن ا معجب به عجاب شديد أ ن ا معجبيه جدا رضي الله عنها قالت له الله يعلم أ ن ي ب ر ي ئ ة و أ ن ت م لا تريدون هذا ولو أ ن ي قلتم لكم أ ن ي ب ر ي ئ ة والله يعلم ذلك لقلتم أ ن ي أ ك ذ ب ولكني لا أ ق و ل قالت ع ا ئ ش ة و أ ن ا لم أ ق ر أ ا ل ق ر آ ن إ ل ا بقول أ ب ي يوسف اسم النبي ر ع ع لعقوب ي ي ه هو ا رعى لا يعقوب ده طوال ج ا ب ت ولده إ ل ا بقول أ ب ي يوسف فصبر جميل والله المستعصر ل ا ما تصفون فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون اثنا ش ر س ن ة بعدك ما نزلت ن ق ط ة د م ع ة قالت فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي ف أ ت ا ه ما كان ي أ ت ي ه من الوحي الرحضاء تعلوه ويعرق عرقا شديدا قالت فسري عنه يعني زحمه ن الوحي فقال أ ب و بكر ليس في نفس القعده نفسر القعدة ق أو ق ا ع د قعدة و ع ا ئ ش ة ق ع د ة قال ا ب س ر ي يا ع ا ئ ش ة فقد ب ر أ ك الله قالت ع ا ئ ش ة والله ما كنت أ ظ ن أ ن ه يتلى في ق ر آ ن إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة وكنت أ ظ ن أ ن أ م ر ي أ ح ق ر من هذا وكنت أ ت م ن ى غايه مناها ان يري الله رسوله رؤيا يبرئني فيها قالت فجاء النبي ي ق ر أ الايات آ ي ت آ لحد يوم الدين في س و ر ة النور إ ن الذين ج ا ء و ا بالافك ع ص ب ة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم خير متى كانت ستذكر عائشه في كتاب الله إلى ي و ما ل قام ي ة ما قائم م ق ا ولا تعبد متعبد ولا تهجد متهجد ولا ق ر أ الكتاب قارئ إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة في مساجد الدنيا وفي بقاع ا ل م ع م و ر ة إ ل ى يوم الدين إ ل ى يوم الدين ربنا جاب لهم جد ع د ي ل ة ختال عديل في الكتاب إ ن الذين ج ا ء و ا ب ا ل إ ف ك ع ص ب ة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل م ر ء منهم ما اكتسب من ا ل إ ث م والذي ت و ل ى كبره منهم له عذاب عظيم لولا ا س ت م ع ت م و ه ظن المؤمنون والمؤمنات ب أ ن ف س ه م خيرا كما فعل أ ب و أ ي و ب وام أ ي و ب ظن المؤمنون والمؤمنات ب أ ن ف س ه م خيرا وقالوا هذا إ ف ك مبين لولا ج ا ء و ا عليه ب أ ر ب ع ة شهداء فاذا لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون الى قوله و اذ تلقون ب أ ل س ن ت ك م ولولا فضل الله عليكم ورحمه ت في الدنيا و ا ل آ خ ر ه لمسكم فيما افضتم فيه ويتلقون بالسنتكم وتقولون بافوائكم ما ليس لكم ب علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم الى قوله يعظكم الله ان تعودوا لمثله حتى نزلت بعد ذلك الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبون الرد عليهم لا يمكن أ ن تكون زوج محمد على هذه ا ل ص و ر ة أ ب د ا والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أ و ل ئ ك مبرؤون مما يقولون لهم م غ ف ر ة ورزق كريم ثم بعد ذلك خرجت ع ا ئ ش ة من هذه ا ل م ح ن ة أ ش د نقاء وجلد أ وأشد ش د صلابة وأشد قوة تاني جلد حسان بن ثابت و أ ل ف ق ص ي د ة يمدحها حصان رزان ما تزن ب ر ي ب ة و ت ب ح غ ر ث ة من لحوم الغوافل مدحها حسان في ن ه ا ي ة وقد دافعت عنه في بيت جعر قاله من ذي قبل وجلدت حمنه بنت جحش جلدت ثمانين جلده وجلد مسطح بن أ ث ا ث البدري ثمانين جلده لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طهرهم الله بذلك أ م ا عبد الله بن سلول ف إ ن ه لم يجلد ل أ ن ه ما أ خ ذ ت عليه بينه و أ ر ا د الله أن ل ا يطهره إ ل ا بالنار زيداء ا ل ج ل ز ا ت و يفا معه د ب س ي ن اللي يدخلون ن ا ل يوم ا ل ق ي ا م ة والذي تولى كبره هذه ق ص ة الافك ب ر و ا ي ة أ م المؤمنين ع ا ئ ش ة في الصحيحين وتوفيت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها س ن ة سبع وخمسين ه ج ر ي ة يوم سبع عشر رمضان يوم الثلاثاء سبع عشر رمضان سبع ة و خمسين ه ج ر ي ة عمر ه ثلاث وستين س ن ة في مرض موتها ا س ت أ ذ ن عبد الله بن عباس أ ن يدخل عليها فدخل عليها وجلس وقال أ ي أ م نزلت آ ي ة التيمم و أ ن ت مع رسول الله كان رسول الله يحبك هو لا يحب إ ل ا ط ي ب ة أ ن ز ل الله براءتك قال ت د ع ك من هذا يا عبد الله يا ليتني كنت نسيا منسيا ماتت و صلي عليها بعد ص ل ا ة الوتر في رمضان بعد ما صلوا التراويح و أ و ت ر و ا صلوا على أ م المؤمنين صلى عليها أ ب و ه ر ي ر ة و نزل على في قبرها ينزلها في لحدها في البقيع مع أ م ه ا ت المؤمنين عبد الله بن الزبير و ع ر و ة بن الزبير و القاسم بن محمد بن أ ب ي بكر وابن لعبد الرحمن أ خ ي ه ا أ و ل ا د أخوة ل ا خ و ت ة نزلوها في لحدها و أ س ل م و ه ا قبرها و بعد أ ن فاضت روحها ا ل ط ا ه ر ة إ ل ى بارئها لتصبح أ م ا للمؤمنين إ ل ى يوم الدين و زوجا لسيد المرسلين في جنات أ س أ ل الله تعالى أ ن يجمعنا و إ ي ا ك م بهم جميعا في جنات النعيم على سر المتقابلين إ ن ه ولذلك والقادر عليه و صلى الله و سلم و بارك على نبينا محمد و على آ ل ه و صحبه و سلم تسليما كثيرا